اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر وك الله اللهم ورتوب اليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحمل به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما توب Sarina so,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 وَأَكْرِمْ نُزُلَهُمْ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُمْ وَاغْصِلْهُمْ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِمْ مِنَ الْدُّنُوبِ وَالْخَطَاياِ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَارْحَمْنَا اللَّهُمَّ بِرَحْمَتِكَ إِذَا صِرْنَا إِلَى الجنادل والتراب وحدنا اللهم آنس وحشتنا اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا وأسواجنا وذرياتنا وأصحابنا وذوي أرحابنا ومن أنصانا بدعاء الخير ولمن له حق علينا يا كريم اللهم وفقنا لهداك اللهم اهدنا وسددنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدوى اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها ضِقَّها وجِلَّها وأولَها وآخِرَها وعلانيتَها وسِرَّها اللهم اغفر لنا ما قدَّمنا وما أسمرنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا يا كريم اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبرعافاتك من بك منك لا نحصي ثناء عليك ولو حرصنا انت كما اثنيت على نفسك وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى